قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا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 وَأَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحِيلُ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُ وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُ وَأَثَارَهُمْ وَأُلَّا شَيْئًا أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَأَضْرِبْ لَهُمْ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 قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا إِلَّا مَثَلٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالَ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إليكم لمرسن وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنردمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة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 والأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد ضناه ما نازل حتى عادك العودون القديم، والشمس يا بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكله في فلك يسبحون. وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شئ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون إلا رحمة من وَمَتَعَنِّ إِلَّا حِينٍ وَإِذَا أَقْيَلَ لَهُمْ تَكُومَا بَيْنَ أَيْدِي كُلٍّ وَمَا خَلْفَ كُلٍّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْسِي هُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا أَقْيَلَ لَهُمْ أَنْ فِقُومْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قُلْ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 إلا صيحة واحدة فإذا هم, فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 114. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 115. لهم فيها فاكهة ولهم مما يدعون 116. سلام قولا من رب رحيم 117. أمتاز اليوم أيها المجرمون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 اشهد اغبد بما كانوا يكسبون ولو نشاء اولق ومسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم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 و انذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما انعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأخذون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند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 الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أي